هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا ما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا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 122. وما كانوا مهتدين 123. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 124. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 125. وصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والذين من قبركم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء راجع به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون الله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة دعوا شهداءكم من دين الله أنتم إن صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقن النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأر رزقوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وَمَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما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 فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلي ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى السماء فسواه وهو بكل شيء عليم قال ربك جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويصفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 In ke Anta al al 124. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 125. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا أبى واستكبر وكان من الكافرين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 119. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه 110. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 111. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى الربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإنما يعتن نَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ, أولئك أَصْحَابُ اني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي أوف بعهدي اوف بعهدكم وان يا فرهبون بما ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا طليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أتأنرون الناس بالبرذ وتنسون أنفسكم وعنتم تكNON الكتاب أ فلا تعقروا واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإن إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الخاشعين الذين يظنون ربهم.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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة ولا 8. منها 10. ولا هم 12. 12. 13. من 15. 15. سوء العذاب يذبحون أبنا يحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرطنا آل فرعون وأن وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنَ الْبَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَنَبَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُونَ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 تُنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال لا تستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خيب اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ دَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ